بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ألف لام ميم كَْ كتابُ ل رَيبَ فِيهِهُ دَلِّمَُّقين ذَكَ كِتاب ل رَيبَ فه دَلِمَُّقينَّينَ يُؤمنِونَ بالِالغَيب وَيقمونَ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 كَهُمْ الْمُفْلِحُونَ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أَأَنذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنذِرْهُمْ لا إَِّ لَكَ فَسَوَ وَن عَلَيْهِم أَأَن ضَبْتَهُم أَمْلَمتُ دِْهُم لا يُؤِّنُون ختَمَ اللهَّهُ عَ قُلُ بِهِمْ وَعَلى سمعهم. عَلَى قُلُ وَعَلَى سَنَّيهِم وعلى ابصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم وعلى ابصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الاخر وما هم بمؤمنين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 يُخَادعونَ اللهَّه والَّذلَ آمَنُوا وَمَا يَخْدَعونَ إِللااأَن قُسَهُم وَمَا يَشعُرون فِي قُلوبِهِم مَ رَضُم فَزَادَهُم اللَّهُ مَ رَضَ ف قُلوبِهِم نَرَدُم اللَّهُ مَ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 قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون ألا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 وَإِذاَا خَلَ إِى شَيَعطينِهِم قَون إِا نَعَكُم إِ نَا نَحْنُ مُْتَهزون اللَّهُ يَسَْهْزِئءُ بِهِم وَيَمَدُّهمم فِي طُغِييانِهِم يَعَّهُون اللَّهُ يَسَْهْزِئءُ بِهِمْ وَيَمَددهُم ت طُغِييانِهِم يَعمَّون أُلَاائِكَ الذيينَْشتَرَ الضللَتَبِهدَا فَمارَ بِحَّجارتهُم وَما كانَوا محتَظم أُلَاائِكَ الذيينْشتَرَُ الضلَلََبِهدَا مثَلهُم كَمَثَل الذي استَوْوقَدناَا رَم فَلَم م أَضَاءَتمَا حَوولهُ ذَهَبَ اللَّهُ بِنورِهم ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا ينصرون ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا ينصرون صم بكم عمي فهم لا يرجعون صُمٌ بُكْمٌ عُمْيٌ فَهُمْ لا يَرْجِعُونَ أَوْ كَصَيِّبٍ مِّنَ السَّمَاءِ فِيهِ ظُلُمَاتٌ وَرَعْدٌ وَبَرْقٌ أَوْ كَصَيِّبٍ مِّنَ السَّمَاءِ فِيهِ ظُلُمَاتٌ وَرَعْدٌ وَبَرْقٌ يَجْعَلُونَ أَصَابِعَهُمْ فِي آذَانِهِمْ مِنَ الصَّوَاعِقِ حَذَرَ الْمَوْتِ يَجْعَلُونَ أَصَابِعَهُمْ فِي آذَانِهِمْ مِنَ الصَّوَاعِقِ حَذَرَ الْمَوْتِ وَاللَّهُ مُحِيطٌ بالكافرين. والله محيط بالكافرين يكاد البرق يخطف ابصارهم يكاد البرق يخطف ابصارهم كلما اضاء لهم مشوفيه كلما اضاء لهم مشوفيه وَإِذاَاأَغْلَمَ عَلَيهِمْ قَاموا وَإذاَا أَغْلَمَ عَلَهِمْ قَامُ وَلَ شَ اللَّهُ لَذَهَبَ بِسَمعهِمْ وَأَدْصَارِهِمْ وَلَ شَ اللَّهُ لَذَهَبَ بِسَنَّعهِمْ وَأَدُصَارِهِم إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٍ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٍ يَا أَيُّهَا من يَا أَيُّهَا الْنَّاسُ عَبُدُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناءا وأنزل من السماء مآا فأخرج به الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناءا وأنزل اخرج به فاخرج به من الثمرات رزقا لكم فاخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله اندادا وانتم تعلمون فلا تجعلوا وأنتم تعلمون وَإِن كُنتُم فِي رَيبٍِ مِمَّا نَززَّلنَا على عَبِدِنَا فَأتُ بِسُورَة مِم مِطْلِ رَيْبٍ مِمَّا نَززَّلناَا عَ عَبِدِنَا فَأتُ بِسُورَةٍ مِم مِدْلِه فتُ بِسورَةٍ مِمْ مِطْلِهِ وَدُعوشُهَدَا أَكُمْ مِنْ دُونِ اللهَّهِ كُْ تُمْ صَادِقين فَأتُ بِسُورَةٍ مِنْ مِطْلِهِ وَدْعوشُهَدَا أَكُم مِنْ دونُونِ اللهَّ كُْ تُم صَادِقين ف إِم تَفعل وَلَ تَفعلُ خَتَّقَُّ رََِّ وَقُودُهَا النَّاس وَالحِجَارَ فَإَّم تَفعل وَلَ تَفعل وَبَشّر ال الذيينَ آمَنُوا وَعملِل الصَّالِحاتِ أنَّ لهُ جَّاتٍ تَجر مِن ت تحتِهَا الأنهَا وَبَشر ال الذيينَ آمن وَعملِل الصَّالِحاتِأََّ لَهُ جَّاتٍ تَجرين ت تحتِهَا كُلَّمَا رُزِقُوا مِنْهَا مِن ثَمَرَةِ الرِّزْقِ قَالُوا هَذَا الَّذِي يُرْزُقُنَا مِنْ قَبْلُ كُلَّمَا رُزِقُوا مِنْهَا مِن ثَمَرَةِ الرِّزْقِ قَالُوا هَذَا الَّذِي يُرْزُقُنَا مِنْ قَبْلُ وَأُتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا, وأتوا به متشابها وَلَهُم فيِيهَا أَزُوَاجُم مطَهَرَةُ وَهُمْ فيِيهَا خَالِدُون ان الله لا يستحيي ان يضرب مثلا ما بعوضه فما فوقها لا يستحيي ان يضرب مثلا ما بعوضه فما فوقها فَأَمَّا الذيينَ آممَنوا فَيَعلمونَ أَهُ الحَقُّ مَِّّبِّهِمْ فَأََّا الذيينَ آممَلوا فَيَعلممونَ أَهُ الحَقُّ مِر الرَبِّهِمْ وَأَمَّ الذيينَ أَرَادَ اللَّهُ بِهذاَا مَكَلَ وَأَََّّجينَ كَثَروا فَقُلونَ مَذاَا أَرَادَ اللَّهُ بِهذاَا مَكَلَ يُضِلُّ بِهِ كَثُِ وَيَهْدِي بهِهِ كَثًا يُضِلُّ بِهِ كَثِ وَيَهْذِي بهِهِ كثًا وَمَا يُضِلُّ بِهِ إلا إِلَّفَاسِقين وما يضل به إلا الفاسقين الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ويقطعون مَا أَمَرَ الله به ان يوصل ويفسدون في الارض ويقطعون ما امر الله به ان يوصل ويفسدون في الارض وَلَئِن كُنتُمُ الْخَاسِرُونَ كَيْفَ تَكْفُرُونَ بِاللَّهِ وَكُنتُمْ أَمْوَاتًا فَأَحْيَاكُمْ كَيْفَ تَكْفُرُونَ بِاللَّهِ وَكُنتُمْ أَمْوَاتًا فَأَحْيَاكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ ثُمَّ إليه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 قالوا اتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء او نحن نسبح بحمدك ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال انني اعلم ما لا تعلمون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 فقالَالَ آ بِؤُونِي بِأَسمَائِهَا أُولِئِ كُنْ تُمْ صَادِقِين فَقَالَ آ بِعُِي بِأَسمَائِهَا أُلِِ كُنْ تُمْ صَادِقين قالَاوا سُ ببحَكَ لَاعِمَلَنَا إِلَّ مَا عَلَمتَنَ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 قَالَ يَا آدَمُ أَنبِئْهُم بِأَسْمَائِهِمْ فَلَمَّا أَنبَأَهُم بِأَسْمَائِهِمْ قَالَ تَلَمَّى أَنبَأَهُم بِأَسْمَاءِ قَا أَلَ أَقُكُم إِي علملَمُ غَيبَ السَّمواتِ وَالأَرض قَالَأَلَم أَقُكُمْ إِي أَعلممُ غَيبَ السَّمواتِ وَالأَرض إِي علملَمُ غَيبَ السَّمواتِ ما تُجُدونَ وَماَاكُ تُمْ تَكْتُمون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 وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى وَاسْتَكْبَرَ وَكَالَ مِنَ الْكَافِرِينَ وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا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 فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كان فيه فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كان فيه وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الارض مستقر ومتاع الى حين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 إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا فإما إِا يَأْتِيََّكُمْ مِنِّهُدًَا فَنَا تَبِهُداي فمَا تَبِهُدايَ فَلَا خَوْفٌُ عَلَيْهِم وَلهُم يَحْزَُون فمَان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 هم فيها خالدون يا بني اسرائيل اذكروا نعمتي التي انعمت عليكم واوفوا بعهدي اوفي بعهدكم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 وَآمِنُ بِمَاأَ زَللتُ مُصَدِّقَلِّمَا معَكُمْ وَلا تَكُوا أَوْولَكَافِرٍ بِه وَآمِنوا بِمَا أَ زَلْلتُ مُصَدِّقَل لِمَا معَكُمْ وَلا تَكُوا أَوْولَكافِرٍ بِهِ ولا تشتروا باياتي ثمنا قليلا واياي فاتقون ولا تشتروا باياتي ثمنا قليلا واياي فاتقون ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وانتم تعلمون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 تَأّرونَّ النَّاسَ وَةً صَوونَأَ أَنفُسَكُمْ وَآننتُم تتلون, تَتْلُونَ الْكِتَابَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ, أفلا تعقلون. واستعينوا بالصبر والصلاه واستعينوا بالصبر والصلاه وانها لكبره الا على الخاشعين وانها لكبره إلا, الا على الخاشعين الذين يظنون انهم ربهم وأنهم إليه راجعون الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم وأنهم إليه راجعون يا بني إسرائيل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 فَتَرْعَوْنَ نَاسُكُمْ سُونَ الْعَذَابَ يُذْبِحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ يُذْبِحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَّبِّكُمْ عَظِيمٌ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَّبِّكُمْ عَظِيمٌ وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ آلَ فِرْعَوْنَ وَأَنتُمْ تَنظُرُونَ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 لِذٰلِكَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ وَإِدْ قالَالَمُ سَالِقَوْمِهِي قَوْمِ إِكُمْ وَلَتُمْ أَنْ فُسَكُمْ بِتِخَادِكُم الععجِلَ فَتُبُ إلَ بَادِكُمْ وَإِدْقالَالَمُ تُبُ إباركُمْ فَقُتُلُ أَن فُسَكُمْ ذلكك خَيْرُ اللَكُم إ دَبارِكم فَتابَابعَلَكُم تُبُ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَى لَنُؤْمِنَ لن لَكَ حَتَّى نَرَى اللَّهَ جهرة. لَكَ حَتَّى نَرَى اللَّهَ جهرة. فأخَذَتكُم الصاعِقَةُ وَأَنتُمْ تَظُرُون فخَذَتكُم الصاعِقَةُ وَأَن تُمْ تَظُرُونثَُّ بَعثْنَكُم مِ قُمَّ بَعثْناَاكُم مِن بَعدِ مَوْتِكُم لعَكُم تَشْكُرون وَضَلَّنَا عَلَكُم الْ الغَمامَ وَآزَلنَا عَلَْكُمُ الْمََّ وَالسلْوى وَظََّناَا عَلَْكُمُ الْ الغَناانَ وَأَن زَلْناَا كلُ مِن طَيبَاتِ مَا أوزَقُناَاكُمْ كلُل مِ طَْبَاتِ مَا عوزَقُناكُمْ وَماَا غَلَون وَلَك كَُون أَنْفُسَهُم يَظللِمون وَناَا وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا وَدَخُولُ سُجَّدًا وَقُولُوا حِطَّةٌ نَّغْفِرْ لَكُمْ خَطَايَاكُمْ وَدَخَلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَقَالُوا حِطَّةٌ نَغْفِرُ لَكُمْ خَطَايَاكُمْ وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ, المحسنين بَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا قَوْلًا غَيْرَ الَّذِي قِيلَ لَهُمْ بَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا قَوْلًا غَيْرَ الذي فانزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون وانزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون واذا استسقى موسى لقومه فقلنا اضرب بعصاك الحجر وَإِذستسْقانوا سَالقَْمِهِ فَقُ بِبع صكَحجر ف فَجرت مِْهثْنت عشرة عين ف فَجرت مِْهثْننت عشرة عينن قدعَمَ كلُ أُنااسٍ قد كل أُنااس مشبم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 نصبر على طعم واحد فدعوا لنا ربك فدعوا لنا ربك يخرج لنا مما تثبت الارض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها دناَا رَبَّكَ يُخْرجِنا مَِّةُ بِتُأَقْضُ مِن بَقُِهَا وَوقِائِهَا وَكُمهَا وَدَسِهَا وَرصَنِهَا قالَا أأَتَسْتَ بدلُونَ الذي هو أَدْنابَِّ هو خَيد قالَا أأَتَسْتَ بدِلونَ الذي هو أَدْابَِّ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 وَبَاءوا بِغَبَبٍ مِنَ الله ذَلِكَ بأَنَّهُ كَانوا يَكفُرونَ بآياتِ اللهِ وَيَقُتُلونَ النَّبينَ بِغَيْرِ الحَّ ذَلِكَ بِأَنَّهُ كَوا يَكفُرونَ بآياتة اللهِ وَيَقُتُلونََّ بِينَ بِغَيْرِ الحَّ ذلكَلِكَ بِمَا عَصَووكَوا يتَدُون ذلكَلِكَ بِنَا صَووَكَوا يَجَدون إِن الذيينَ آمعملَلُ وََّينَهَادُ وََّ صَرَ وَصَّابين إَِّينَ آمعملَلوا وََّينَهَاد وََّ وَالصَّابِّـيْنَ مَن آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَالصَّابِّـيْنَ مَن آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَعَمِلَ صَالِحًا فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عند ربهم وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يحزنون وَلهُْ أَجرُهُم مندَ رَبِّهِم وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِم وَلهُم يََحْزَنون وَإِذْأَخَذْنا م ثَاقَكُمْ وَرفَأناَا فَوقَكُ مُ الطّور وَإِذْأَخَذْنا م ثَاقَكُمْ وَثَأَّ فَوقَكُ مُ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ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 وَلَقد عَِتُمَُّينَ عْتَدَو مِنْ كُم بِسَّبتِ فَقُلناَا لَهمم كُوا قَِدَةً خاسين وَلَقدَد خاسين فَجَناه نَكَلَِّمَا بَْنَ يدييهَا وَنَاخَلفَهَا وَمَووعِظةَ للمُتَّطم فَجَناهَا نَكَلَِّمَا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 قَالَا إِنَّهُ يَقُولُ إِنَّهَا بَقَرَةٌ لَا فَارِضٌ وَلَا بِكْرٌ عَوَانٌ بَيْنَ ذَلِكَ عَلَى إِنَّهُ يَقُولُ إِنَّهَا بَقَرَةٌ لَا وَلَا بِكْرٌ عَوَانٌ بَيْنَ ذَلِكَ مَا تُؤْمَرُونَ فقَالُمات تُمَّرُون قالدُعلَناَا رَبَّكَ يُبَيَّناَا مَا لَنُهَا يبين قال دُعُلَ لَا رَبَّكَ يُبَيَّناَا مَا لَنُهَا قَالَ إِهُ يَقولُُ إِهَا بَقرَرَةُ صَوُ فَاقِعُ اللَنُهَا تَسُرّ ظِرين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 وَإِنَّ إِنْ شَاءَ اللَّهُ لَمُهْتَدٍ وَإِنَّ إِنْ شَاءَ اللَّهُ لَمُهْتَدٍ قَالَ إِنَّهُ يَقُولُ إن بقرة لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرف مسلمة لا شيئة فيها قال إنه يقول إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرف مسلمة قالوا الان جئت بالحق فذبحوها وما كانوا يفعلون قالوا الان جئت بالحق فذبحوها وما كانوا يفعلون واذا قتلتم نفسا فادراتم والله مخرج ما كنتم تكتمون والله مخرج ما كنتم تكتمون فقلنا اضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى ويريكم اياته لعلكم تعقلون كَذٰلِكَ يُحْيِي اللّٰهُ الْمَوْتٰى وَيُرِيكُمْ آيٰتِهٖ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُوْنْ ثُمَّ قَسَتْ قُلُوْبُكُمْ مِنْ بَعْدِ ذٰلِكَ ثُمَّ قَسَتْ قُلُوْبُكُمْ مِنْ بَعْدِ تَهِيَكَ الْحِجَارَةُ أَوْ أَشَدُّ قَسْوَةً وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ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 وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون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 اتحدثونه بما فتح الله عليكم ليحاجوكم به عند ربكم افلا تعقلون افلا تعقلون او لا يعلمون ان الله يعلم ما يسرون وما يعلنون أولا يعلمون أن الله يعلم مَا يسرون وما يعلنون ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني وإنهم إلا يظنون ومنهم أميون لا يعلمون فَوَيْلٌ للَِّذينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ ثُمَّ يَقُولُونَ هذا مِنْادِ الله هذا من عند اللَّهِ دَُّ يَقولُونَ هذاَا مِنادِ اللَّهِ لَِشْتَعُوا بهِهِثَمَلَ قَللََا ثمَُّ يَقولُونَه اللَّهِ لَِشْتَع ب تَمَلَ قَللَ فَويل اللَهُم مِمَّا كَتَبَت أَديهِم وَلُلَهُم مِمَّا يَكْسِبون فَوَيِلُ وَقَالُوا لَن تَمَسَّنَا النَّارُ إِلَّا أَيَّامًا مَّعْدُودَةً وَقَالُوا لَن تَمَسَّنَا النَّارُ إِلَّا أَيَّامًا مَّعْدُودَةً قُلْ أَتَّخَذْتُمْ عند اللَّهِ عَهْدًا فَلَن يُخْلِفَ اللَّهُ عَهْدَهُ قُلْ أَتَّخَذْتُمْ عِنْدَ اللَّهِ عَهْدًا فَلَنْ يُخْلِفَ اللَّهُ عَهْدَهِ أَمْ تَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ أَمْ تَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته بَلَى لَنَكَسَرَ سَيِّئَةً وَأَحَاطَتْ بِهِ خَطِيئَتُهُ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا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 وَإِدْأَخَذْنا مِ تَاقَبنيِي إسرائِ ل تَبُدونَ إَِّ اللهَّه وَبالِالوالِدَيْن إحسَانَ وَإِدْخَذْناانِي وبالوالدين احسانا وذل القربى واليتاما والمساكين وقولوا للناس حسنا وبالوالدين احسانا وذل القربى واليتاما والمساكين وقولوا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ثم توليتم إلا قليلا منكم وأنتم معرضون وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ثم توليتم إلا قليلا منكم وَإِدْأَخَذْناامِي ثَاقَكُم لا تَسْفكونَ دِمَا أَنْكُم وَلاَا تُخْرِرجُونَ أَنْ فُسَكُم مِنْ دَاركُمْ ثمَُّ أَقرََْتُم وَأَنتُمْ تَشَْدُول. وإذ أخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم ولا تخرجون أنفسكم من دياركم ثم أقررتم وأنتم تشهدون ثم أنتم ها أولائ تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان وتخرجون فريقا منكم منهم يريهم تظاهرون عليهم بالالثم والعدوان وان ياتوكم مسرات فادوهم وهو محرم عليكم اخراجهم وان ياتوكم مسرات فادوهم وهو محرم عليكم اخراجهم أَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ أَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ فَمَا جَزَاءُ مَنْ يَفْعَلُ ذَلِكَ مِنْكُمْ إِلَّا خِزْيٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا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 وَمَ اللَّهُ بِغافِلَّا تَمَلون وَمَ اللَّهُ بِغافِلَّا تَمَلون أُلائِكَ الذي نَشْتَرَُ الْ الحيةَ الدُّنْي بِالآخَِه أُلائِكَ الذي نَشْتَر الحياتةَ الدُّنْياَا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 وَآتَن سَابْنَ مَغْمَبَّناتِ وَأََدنهُ برِروحِ القُدُس وَآتَنا سَبْنَ مَغْمَبَّناتِ وَأَدنهُ بِروحِ القُدُس أأَفَكُل مَا جَ أَنْكُم رَرسُولُهم أَفَكُلَّمَا جَاءَ أَنْتَ رَسُولٌ بِمَا لَا تَهْوَى أَنفُسُكُمُ اسْتَكْبَرْتُمْ فَفَرِيقًا كَذَّبْتُمْ وَفَرِيقًا تَقْتُلُونَ فَفَرِيقًا كَذَّبْتُمْ وَفَرِيقًا تَقْتُلُونَ وَقَالُوا قُلُوبُنَا غُلْفٌ فَقَالُوا قُلُوبُنَا غُلْفٌ دلعنهم الله بكفرهم فقليلا ما يؤمنون دلعنهم الله بكفرهم فقليلا ما يؤمنون ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم ولما جاءهم كتاب يُصَدِّقُ لِمَا مَعَهُمْ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَهُمْ وَكَانُوا مِنْ قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَهُمْ وَكَانُوا مِنْ قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا فَلَمَّا جَاءَهُم مَّا عَرَفُوا كفروا به. فَلَمَّا جَاءَهُم مَّا يَعْرِفُونَ كَثُرُوا بِهِ فَلَعَنَتُ اللَّهِ عَلَى الْكَافِرِينَ فَلَعَنَتُ اللَّهِ عَلَى الْكَافِرِينَ بِئْسَ مَا اشْتَرَوْا بِهِ أَنفُسَهُمْ أَن يَكْفُرُوا بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ بَغْيًا أَن يُنَزِّلَ اللَّهُ مِن فَضْلِ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 شَاءَ مِن عِبَادِهِ فَبَاءُوا بِغَضَبٍ عَلَى غَضَبٍ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ مُهِينٌ فَبَاءُوا بِغَضَبٍ عَلَى غَضَبٍ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ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 قَالُوا نُؤْمِنُ بِمَا أُنْزِلَ عَلَيْنَا وَيَكْفُرُونَ بِمَا أُرْسِلَ إِلَيْهِ وَهُوَ الْحَقُّ مُصَدِّقًا لِّمَا مَعَهُمْ قُلْ فَلِمَ تَقْتُلُونَ أَنبِيَاءَ اللَّهِ مِن قَبْلُ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ قُلْ فَلِمَ تَقْتُلُونَ أَنبِيَاءَ الله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 بَيِّنَاتٍ ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ لِبَعْدِهِ وَأَنتُمْ ظَالِمُونَ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاسْمَعُوا وَإِد قَدْنا مِذاقَكُمْ وَررفَعنَا فَووقَكُمُ الطُورَ خُدُونَا آتَيْن كُ لِقُاتِ وَسمَعُ قالوا سَمِععَْن وَعَصَينَا وَشْرِبُ فِي قُلُوا بِهِمُعجِلَ بِنكُفْرِهِم قالوا سَمِعَْن وَعَصَنَا وَشْرِبُ فِي قُلُوا بِهِمُعِجلِلَ بْكُفْرِهِم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 قُل إِن كَانَتْ لَكُمُ الدَّارُ الْآخِرَةُ عِندَ اللَّهِ خَالِصَةً مِنْ دُونِ النَّاسِ فَتَمَنَّوُا الْمَوْتَ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ وَلَيَتَمَنَّوُهُ أَبَدًا بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ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 قل من كان عدو واللجبري ل فانه نزله على قلبك باذن الله قل من كان عدو واللجبري ل فانه نزله على قلبك باذن الله باذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى بِإِذْنِ اللَّهِ مُصَدِّقًا لِمَا جَاءَ بِيَدَيْهِ وَهُدًى وَبُشْرَى لِلْمُؤْمِنِينَ مَن كَانَ عَدُوًّا لِلَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَرُسُلِهِ وَجِبْرِيلَ وَمِيكَائِيلَ مَن كَانَ عَدُوًّا لِلَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَرُسُلِهِ وَجِبْرِيلَ فَإِنَّ اللَّهَ عَدُوٌّ لِّلْكَافِرِينَ فَإِنَّ اللَّهَ عَدُوٌّ لِّلْكَافِرِينَ وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ وَلَقَدْ وَمَا يَكْفُرُ بِهَا إِلَّا الْفَاسِقُونَ وَمَا يَكْفُرُ بِهَا إِلَّا الْفَاسِقُونَ أَوَلَمَّا عَاهَدُوا عَهْدًا نَبَذَهُ فَرِيقٌ مِنْهُمْ أَوَلَمَّا عَاهَدُوا عَهْدًا نَبَذَهُ فَرِيقٌ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 يعَّمًا النَّاسَ السِّحْرَ وَمَا أزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ ببابِلَهوتَ وَماارُوط وَمَارُوتَ وَماَا يُعَّمَانِ مِنْ أَحَدٍ حتىَ يَقُول إِ مَا نَحْن كِثْنَةُم فَلَا تَكقُ وَماَا يُعَلّمَالِ مِنْ أَحَدٍ حتىَ يَقُول إِناَا نَحْنُكِتنَةُ فَلا تَكقُ فَيَيتَعََّمونَ مِنْهُ مَا ماَا يُفَِّقُونَ بِهِ بَينَمَرِّ وَزَوجِه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 وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أنْفُسَهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أنْفُسَهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ وَلَوْ أَنَّهُمْ آمَنُوا لما ثوبة من عند اللَّهِ خَيْرٌ وَلَوْ أَنَّهُمْ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَمَثُوبَةٌ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ خَيْرٌ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقُولُوا رَاعِنَا وَقُولُوا ظَلَمْنَا وَاسْمَعُوا يَا أَيُّهَا الذين آمنوا وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ مَا يَوَدُّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَلَا الْمُشْرِكِينَ أَن يُنَزَّلَ عَلَيْكُمْ مِنْ خَيْرٍ من ربكم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 اللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ اللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ مَا لَنَسْخَ مِنْ آيَةٍ أَوْ نُنسِهَا نَأْتِي بِخَيْرٍ مِنْهَا أَوْ مِثْلِهَا مَا لَنَسْخَ مِنْ آيَةٍ أَوْ نُنسِهَا نَأْتِي بِخَيْرٍ منها أو مثلها. ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير تعلم أن الله له ملك السماوات ألم تعلم أن الله له ملك السماوات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 والدَكثير مِن أَهْل الكتابابِ لَ يَردّونَكُم مِن بَعدئ مَِكُم كُفَّارًا حَسَدًا مِن عاد أَفُسِهمْ وَدكثيرٌ أَهْلِ الكتابابِ لَ يَردُّونكُم مِن بَعد مَكُم كُففاارًا حَسَدًا مِن د أَمفُسهمْ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 فاعفوا واصفحوا حتى ياتي الله بامر فاعفوا واصفحوا حتى ياتي الله بامر ان الله على كل شيء قدير ان الله على كل شيء قدير واقيموا الصلاه واتوا الزكاه وَأَقل الصَّرةَ وَآتُ الزَّكَ وَماَا تُقَدّمُ لِأَ فُسكُم مِنْ خَيْرِ تَجدوه عدَ اللهَّ وَماَا تُقَدّمُ لِأَن فُسكُمْ مِنْ خَيْرِ تَجدوه عدَ الله إِ اللهَّه بِماَا ان الله بما تعملون بصير وقالوا لي يدخل الجنه الا من كان هودا او نصارا وقالوا لي يدخل الجنه الا من تلك امانيهم, تلك أمانيهم قه تُ بُقْهَانَكُمْ إِكُم تُمْ صَادِقين قُلْهَا تُبُبحَانكُمْ إكُم تُم صَادِقين بَلَ مَنْ أَسْلَمَ وَجههَهُ للِلهِ وَهُوَ مُحسِن فَلَهُ أَجرْهُ عِدَ رَبِّه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 قالة اليهودُ ليسَة النَّصَارَ على شيءَْ وَقالَاة النَّصَار ليسة اليهودُ على شَء وَهُمْ يطلون الكتاباب وَقالَاة اليهود ليسَة النصارَ على شيءْ وَقالَاة النَّصار ليسة اليهود على شَ وَغمْ يطلون الكتاب. كذلك قال, كَذَلِكَ قَالَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ مِثْلَ قَوْلِهِمْ فَاللَّهُ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِي مَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ وَمنْ أَظْلَم مِمم مَّ نَعَمَسَاجِدَ اللهَّهِ أَ يُذْكَرَ فِيهَسُْوه وَسافِي خَرَابِهَا وَمَنْ أأَظْلَمُمَنَّ خَرَابِهَا أُولَئِكَ مَا كَانَ لَهُمْ أَن يَدْخُلُوهَا إِلَّا خَائِفِينَ أُولَئِكَ مَا كَانَ لَهُمْ أَن يَدْخُلُوهَا إِلَّا خَائِفِينَ لَهُمْ فِي الدُّنْيَا خِزْيٌ وَلَهُمْ في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 قال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله او تأتينا ايه وقال لا يعلمون لولا يكلمنا الله او تأتينا ايه كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم كَذَلِكَ قَالَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِم مِثْلُ قَوْلِهِمْ تَشَابَهَتْ قُلُوبُهُمْ, تشابهت قلوبهم قَدْ بَيَّنَّا الْآيَاتِ قَوْمِي يُوقِنُونَ قَدْ بَيَّنَّا الْآيَاتِ قَوْمِي يُوقِنُونَ إِنَّ أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا إن أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا ولا عن أصحاب الجحيم ولا تسأل عن أصحاب الجحيم وَلَا تَرْضَعْ عَنكَ الْيَهُودَ وَلَا النَّصَارَى حَتَّى تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ وَلَا تَرْضَعْ عَنكَ الْيَهُودَ وَلَا النَّصَارَى حَتَّى قُلْ إِنَّ هُدَى اللَّهِ هُوَ الْهُدَى قُلْ ولئن اتبعت اهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك ولئن اتبعت اهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك ما لك من الله من ولي ولا نصير مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ الَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَتْلُونَهُ حَقَّ تِلَاوَتِهِ أُولَٰئِكَ يُؤْمِنُونَ بِهِ الَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَتْلُونَهُ حَقَّ تِلَاوَتِهِ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 يا أَنِ النِّسْرَاءِ لَذْكُرُونِ عَنَتِيَ الَّتِي أَنْعَمْتُ عَلَيْكُمْ وَأَنِّي حَضَلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَن نَّفْسٍ شَيْئًا وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا عَدْلٌ وَلَا تَنفَعُهَا شَفَاعَةٌ وَاتَّقُ يَوْمَ ل تَجِزينَْسَُّ عنَّسِن شَيْئَ وَلَا يُقُبلَلُ مِنْهَا عدُلُ وَلَا تَفَعْهَا شَفَاع وَل تَ فَوْهَا شَفَعَتُ وَلهُ يصَرُون وَأَذِي بِتَلاءَ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُ وَأَذِي بِتَلاءَ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إماما قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين واذ جعلنا البيت مثابة للناس وامنا واتخذوا من مقام ابراهيم مصلى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 آطَههِ رَابَيت للطاءِ فينَ وَعَكفينَ وَّك السّدودَأَ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 قال ومن كثر فامتعوه قليلا قال ومن كفر فامتعوه قليلا فامتعوه قليلا ثم اضطره الى عذاب النار وبئس المصير فامتعوه قليلا ثم اضطره الى عذاب وَبِسمصير وَإذ يَرضَّعُ إبهِيمُ القَواعيدَ منِن البيتِ وَإسماعيل رَبنَا تَقَمَِّ وَإذ يرضَّعُ إهِيمُقَواعيد منِ البيتِ وَإسماعيل رَبنَا تَقَمَِّ إنِكَأَن تَ إنك أنت السميع العليم ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا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 انك انت العزيز الحكيم ومن يغضب عن ملة ابراهيم الا من سفي نفسه ومن يغضب عن ملة ابراهيم الا من سفي نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وانه في الاخره من الصالحين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 لا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنتُم مُّسْلِمُونَ أَم كُنتُمْ شُهَدَاءَ إِذْ حَضَرَ يَعْقُوبَ الْمَوْتُ إِذْ قَالَ لِبَنِيهِ مَا تَعْبُدُونَ مِن بَعْدِي أَم كُنتُمْ شُهَدَاءَ إِذْ حَضَرَ يَعْقُوبَ الْمَوْتُ إِذْ قَالَ لِبَنِيهِ مَا تَعْبُدُونَ مِن بَعْدِي ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ما إلهًا واحدًا ونحن له مسلمون إلهًا واحدًا ونحن له مسلمون تلك أمة قد خلت تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون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 وَماَا أُنزِل إى إبَْهِيمَ وَإسماعلَ وَإسحاقَ وَعقُوبَ وَْأَسبات وَنَا أُنزِل إى إبراينَ وَإسمماعلة وَإسحاقَ وَمَا أُوتِيَ مُوسَىٰ وَعِيسَىٰ وَمَا أُوتِيَ النَّبِيُّونَ مِن رَّبِّهِمْ وَمَا أُوتِيَ مُوسَىٰ وَعِيسَىٰ وَمَا أُوتِيَ النَّبِيُّونَ مِن رَّبِّهِمْ لَا نفرق بين أحد منهم وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ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 وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ صِبْغَةً وَنَحْنُ لَهُ عَابِدُونَ قُلْ أَتُحَاجُّونَنَا فِي اللَّهِ وَهُوَ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ وَلَنَا أَتُحَاجُونَنَا فِي اللَّهِ وَهُوَ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ ولنا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 أَمْ تَقُولُونَ إِنَّ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْدَاقَ كَانُوا هُدًى أَوْ نَصَارَى قُلْ أَأَنْتُمْ أَعْلَمُ أَمِ اللَّهُ قُلْ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّن كَتَمَ شَهَادَةً عِندَهُ مِنَ اللَّهِ وَمَن أَظْلَمُ مِمَّن كَتَمَ شَهَادَةً عِندَهُ مِنَ اللَّهِ وما الله, وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ تِلْكَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ تِلكَ أَُّةُ قَدُ خَلَتلَهَا مَا ما كَسَبتُمْ وَلاُ مَا كَسَبَت وَلَكُمْ ما كَسَبَتُمْ وَلاُ السألونَ عََّا كَلوا يَعَّلون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 يهدي من يشاء الى صراط مستقيم يهدي من يشاء الى صراط مستقيم وكذلك جعلناكم امه وسطا لتكونوا شهداء على الناس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 وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ لَرَءُوفٌ رَحِيمٌ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ لَرَءُوفٌ رَحِيمٌ قَدْ نَرَى تَقَلُّبَ وَجْهِكَ في ادِنارَاتِ اقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام فولي وجهك شطر المسجد الحرام وَحيثُ مَا كُْ تُمْ فَولّوجوهَكُمْ شَطرَ وَحيثُ مَا كُ تُمْ فَوّوجوهكُمْ شَطَ وَإِ الذي نَ أوتُكِتابَ لا يَعلممونَأَهُ الحَقُّ مِرربَبِهم وَإِ الذي نَأوتُكِتابَ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ وَنَغْلَهُ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ وَلَئِنْ أَتَيْتَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ بِكُلِّ آيَةٍ مَا تَبِعُوا قِبْلَتَكَ وَلَئِنْ أَتَيْتَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ بِكُلِّ آيَةٍ مَا تَبِعُوا قِبْلَتَكَ وَمَا أَنْتَ بِتَابِعٍ قِبْلَتَهُمْ وَلَا أَنْتَ بِتَابِعٍ قِبْلَتَهُمْ وَمَا بَعْضُهُمْ بِتَابِعٍ قِبْلَةَ بَعْضٍ وَلَا بَعْضُهُمْ بِتَابِعٍ وَلإِن التَّبَعتَ أَهُو أَهُم مِ بَعْدِمَا جَاءكَ مِنَ الععْم إكَ إِذَ الَّمَِ الظَّالِمين الذين اتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون ابناءهم الذين اتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون ابناءهم وان فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون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 فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ أَيْنَمَا تَكُونُوا يَأْتِ بِكُمُ اللَّهُ جَمِيعًا أَيْنَمَا تَكُونُوا يَأْتِ بِكُمُ اللَّهُ جَمِيعًا إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ إِنَّ اللَّهَ عَلَى وَمنِنْ حَيتُ خََجةَ فَواللّ وَجههك شَطْرَ الْ المسجدحَرام وَنِنحيَيتُ خَرجِةَ فَولّْ وَجههكَ شَطْرَ المسْجدحَراام وَإِهُ ل الحَقُّ مِ الربّكَ وَمَ اللهَّهُ بغافِنََّّ تَعملون وَإِهُ ل الحَقُّ ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره وحيث ما كنتم لئلا يكون للناس عليكم حجة إلا الذين ظلموا منهم لئلا يكون للناس عليكم حجة إلا الذين ظلموا منهم فلا تخشواهم واخشوني ولاتم نعمتي عليكم ولعلكم تهتدون فَلا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِي وَلِأُتِمَّ نِعْمَتِي عَلَيْكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ كَمَا أَرْسَلْنَا فِيكُمْ رَسُولًا مِنْكُمْ يَتْلُو عَلَيْكُمْ آيَاتِنَا كَمَا أَرْسَلْنَا فِيكُمْ رَسُولًا مِنْكُمْ يَتْلُو عَلَيْكُمْ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 يا ايها الذين امنوا استعينوا بالصبر والصلاه يا ايها الذين امنوا استعينوا بالصبر والصلاه ان الله مع الصابرين ان ولا تقولون من يقتل في سبيل الله اموات ولا تقولون من يقتل في سبيل الله اموات بل احياء لا تشعرون بل احياء ولكن لا تشعرون وَل نَبُلُ وَالَّكُمْ بِشَيءٍ مِنَ الْخَوْفِ والالْجووعِ وَنَقُص مِنَ الأمْوالِ والآافُسِ وَتَّمَ وَلَ نَدُلُ وََّكُم بِشَيْء مَِخَوْفِ والالجوُوعِ وَنَقُس مِنَ الأمْوَالِ وَْأَفُس وَتَّمات وَبَشِّر الصابرين وَا الَّذِينَ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قالوا الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ قَالُوا وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ أُولَئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِنْ رَبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ أُولَئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِنْ رَبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَئِكَ هم إِ الصَّفَاوَالمَرغوَةَ مِ شعَائِرِلل إِ الصَّثَاوالمَرغْوَةَ مِ شعَائِرِلل فَمَنْ حَجج البَْيتَ أَوْيعْتَمَرَ فَ لااجُنااحَا لَيْهِ أََ الطَّوْوَفَ بِهِمَا بِهِمَا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 إِلَّ الَّذِينَ تَابُوا وَأَصْلَحُوا وَبَيَّنُوا فَأُولَئِكَ يَتُوبُ عَلَيْهِمْ وَأَنَا التَّوَّابُ الرَّحِيمُ إِلَّ الَّذِينَ تَابُوا وَأَصْلَحُوا وَبَيَّنُوا فَأُولَئِكَ يَتُوبُ عَلَيْهِمْ وَأَنَا التَّوَّابُ الرَّحِيمُ الذين كفروا وماتوا وهم كفار اولئك عليهم لعنه الله ان الذين كفروا وماتوا وهم كفار اولئك عليهم لعنه الله اولئك عليهم لعنه الله والملائكه والناس اجمعين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 إن في خلق السماوات والأَبض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر وَالْفُلكَِّ تَجرْف البَحرِ بِمَا يَ فَعَّ سوَومَا أَ زَل اللهَّ وَْفُلكِلَّ الله وَمَا أَزَل اللهَّهُ مِنَ السَّمائِ مِن مَّائِ فَحِيَ بِهِ الألَّ بَعْدَ مَوْوتِهَا اللَّهُ مِنَ السَّماءِ فأحيى الله مِنْ مائِ فَأَحِْييا بِهِ الْ الأبضَّضَعْد مَوْوتِهَا وبث فيها من كل دابه وتصريف الرياح وبث فيها من كل دابه وتصريف الرياح وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون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 وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ آلِهَةً يُحِبُّونَهُم كَحُبِّ اللَّهِ ۗ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِّلَّهِ وَلوو يَرَ الذيينَ بَلَوا إذ رون العذابًا القوَةَ للههِ جعَ وَأَن اللهَّه شَديد العذاب وَلَو يَرََّينَ بَلَوا إذ رون العذابًا القوةَ للله إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب وقال الذين اتبعوه لو ان لنا كرهًا لتبرأ منهم كما تبرأوا منا وقال الذين اتبعوه لو ان لنا كرهًا لتبرأ كَذٰلِكَ يُرِيهِمُ اللّٰهُ أَعْمَالَهُمْ حَسَرَاتٍ عَلَيْهِمْ وَمَا هُمْ بِخَارِجِينَ مِنَ النَّارِ كَذٰلِكَ يُرِيهِمُ اللّٰهُ أَعْمَالَهُمْ حَسَرَاتٍ عَلَيْهِمْ وَمَا هُمْ بِخَارِجِينَ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 ولا تتبعوا خطوات الشيطان انه لكم عدو مبين انما يأمركم بالسوء والفحشاء انما يأمركم بالسوء والفحشاء إِماَا يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون وَإذاَا قِيلَ لَ مُتَّبِعُ مَا أَزَل اللهَّهُ قَاوا بَلنَّاتَّبِعُ مَافَنَا عَلَيْهِ أَبَأَن وَإذاَا قِيلَ لَهُ مُتَّبعُ مَا أَزَل اللهَّهُ قَاوا بَننَّ التَّبِعُ مَاأَفَنَا عَلَيْهِ أَبنَ أَلَو كَانَ أَبُ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 ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بِمَا لا يسمع إِلَّا دعاء ونداء صم بكم عمي فهم لا يعقلون صم بكم عمي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 حَغوَّمَا عَلَْكُم المَيتَةَ وََّمَ وَلَحمَل الْ الخِزير وَمَا أُهِلَّ بِه لِغَيْرِ الل به لِغَيْر الل فَمَ ي الطَّّّ غَيْرَ بَغِيُ وَلَا عَ فَلائِتْمَ عَلَم فَمَن يَْتُرضَّ غَيرَ دَغون وَلَا عَ فَلائِتْمَ عَلَ وَهَا غَخُ الرَّحيِيم إَِّ نََكتُمونَمَا أَزَل اللهَّهُ مِنَكِتابابِ وَشْتَرونَ بِثَمَنَ قَلينَا إََِّّ لَ يَكتُمُونَمَا أَنْ يكتمون زَرَ ويشترون به ثمنا قليلا اولئك ما ياكلون في بطونهم الا النار ويشترون به ثمنا قليلا اولئك ما في النار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 ذلك بأن الله نزل الكتاب بالحق وإن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد وإن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب.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 وان تل مال على حبه ذو القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والمساكين وابن السبيل والسائلين وفرض القواب واقام الصلاه والمساكين وابن السبيل والسائلين وفرض القواب واقام الصلاه وَأَقَمَ الصَّلَةَ وَآتَ الزَّكَاتَ وَالمُوفُونَ بِعَهْدِهِم إِذَا عَهَدوا وَأَقَ الصَّلَةَوتَزَّكَاتَ وَالمُفُونَ بِعَهْدِهِم إِذَا عَهَدوا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 الذيينَ آمَنُ كُتِبَ عَلَكُم القِصاسُ فقَطنا ياأَهَاَّنَ آمَنوا كتِبَ عَلَكُم الْ القِصاسُ فيِيقَطلَ الحرّ بالِالحُردِ وَالعابدُ بِالعَابدِ الحرد بالحرد والعدد بالعدد والانثى بالانثى فمن عفي له من اخيه شيء فاتباع بالمعروف واداء اليه باحسان فمن عفي له من اخيه شيء فاتباع بالمعروف واداء ذَلِكَ تَخْففُم مِربَبِّكُمْ وَرَحْمَه ذَلِكَ تَخْففُم مِضَبِّكُم وَرَحْمَه فَمَنِعتَّدَ بَدَذَكَ فَلَهُ عَذاابُأَلِيم فَمَنِعتَّدَضَعدَذَلِكَ وَلَكُ في القِصاسِ حياتُية أُأَبَابِلَ عَكُم تتقون وَلَكم في القصاص يا أولي الألباب لعلكم تتقون كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنَ إ تَرَكَ خَيْرًا للوالدين لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ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 فَمَنْ خافَ مِ مُص جَنَفًَا أَوْئِثْمَا فَأَصْحَ بَينَهُم فَلائِثْمَ عَلَيْ فَمَنْ خافَ مِن مُصِي جَنَفَ أَوْئِثْمَا إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ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 فمَ كانَانَ مِكُم لضًا أَوْ على سَخَِ تعدةُم مِنأَيا مِن أُخَض أنا كَانكُم لضًا أَوْ على سَخَ تعدةُم مِنأَان أُخَر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين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 وَأَنَّ الصِّيَامَ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِّلنَّاسِ هدََّاسِ وَدَاتٍ مِنَ الهدَوَفُقان فمَا شَهِدَ مِكُم الشَّهْرَفَ الصُم أم شَهِدَ مِكُم الشَّهْرَكَ الصُم وَمَا كانَان مَريضًا أَوعَ سَخَ فَعَّةُم مِنأَ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 فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِلَعَلَّهُمْ يرشدون, يَرْشُدُونَ أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ هُ لِباسَُّكُم وَأَن تُمْ لِباسُ اللَهُمهُ لِباسُ الَّكُم وَأَن تُمْ لِباسُ, لباس اللَهُ عَمَ اللهَّهُ أَكُم كُُم عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَخْتَانُونَ أَنفُسَكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَعَفَا عَنكُمْ فَالْآنَ بَاشِرُوهُنَّ مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ فَالْآنَ بَاشِرُوهُنَّ وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ واكلو واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود من الفجر واكلو واشربوا حتى يتبين لكم الخيط من الخيط الاسود من الفجر ثم اتموا الصيام الى الليل ثم ولا تباشروهن, ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله فلا تقربوها تلك حدود الله فلا كَذَالِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ كَذَالِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ وَلَا تَأكُلُ أَمولَكُم بَيْنَكُمْ بِالبااطِل وَتُدُلُ بِهَا إلَ الحُكامِ للتَأكُل فَيقان لتاكلوا فريقا من اموال الناس بالاثم وانتم تعلمون لتاكلوا فريقا من اموال الناس بالاثم وانتم تعلمون يسالونك عن الاهلة يسالونك عن الاهلة قل هي مواقيت للناس والحج قل هي مواقيت للناس والحج وليس البر بان تاتى البيوت من ظهورها ولكن البر من التقى وليس البر بان تاتى البيوت من ظهورها ولكن وَاتْلُ الْبَيْتَ مِنْ أَدْوَابِهَا وَاتْلُ الْبَيْتَ مِنْ أَدْوَابِهَا وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ وَقاتِلوا فِي سَبل اللهَّهَِّينَ يُقاتِلونَكُمْ وَلَا تَعتَدوا وَقاتِلُ فيِي سَبل وَلَا تتَدوا إِ اللهَّه لا يُحِبُّ المُعتَدين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 ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه فان قاتلوكم فاقتلوهم كذلك جزاء الكافرين فَإِن قَاتَلُوكُمْ فَاقْتُلُوهُمْ كَذَلِكَ جَزَاءُ الْكَافِرِينَ فَإِنِ انْتَهَوْا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ فَإِنِ انْتَهَوْا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ فَإِنِ انْتَهَوْا فَلَا عُدْوَانَ إِلَّا عَلَى فَإِنِ انْتَهَوْا فَلَا عُدْوَانَ إِلَّا عَلَى الظَّالِمِينَ الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرومات قصاص الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرومات قصاص فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدا عليكم امن اعتدا عليكم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 اَمَن كَانَ مِنكُم مَرِيضًا اَوْ بِهِ اَذًى مِّنَ الرَّأْسِ فَفِدْيَةٌ اَمَن كَانَ مِنكُم مَرِيضًا اَوْ بِهِ اَذًى مِّنَ الرَّأْسِ فَفِدْيَةٌ فِدْيَةٌ مِّن صِيَامٍ اَوْ, صدقة أو نسك فإذا امتنتم فمن تمتع بالعمره الى الحج فما استيسر من الهدى فاذا امتنتم فلن تمتع بالعمره الى الحج فما استيسر من الهدى فمن لم يجد فصيام ثلاثه ايام في الحج وسبعه اذا رجعتم ان لم يجد صيام ثلاثه ايام في الحج وسبعه اذا رجعتم تلك عشرة كاملة تلك عشره كامله ذلك لمن لم يكن اهله حاضر المسجد ذلك لمن لم يكن اهله حاضر المسجد الحرام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 وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى وَاتَّقُونِي يَا أُولِي الْأَلْبَابِ وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى وَاتَّقُونِي يَا لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحًا أَن تَبْتَغُوا فَضْلًا مِنْ رَبِّكُمْ لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحًا أَن تَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ فَإِذَا أَفَضْتُم مِّنْ عَرَفَاتٍ فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِندَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ فَإِذَا أَفَضْتُم مِّنْ عَرَفَاتٍ فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِندَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ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 اُمَّا أَفِيضُ مِنْ حَيْثُ أَفَاضَ النَّاس وَأَسْتَغْفِرُ اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ وَأَسْتَغْفِرُ اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ فَإِذَا قَضييتُم مَناسِكَكُم فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ أَوْ أَشَدَّ ذِكْرًا أمِن الناسَّ مَ يَقول رَبن آنتن فيِي الدُّنيا وَمالَالَهُ فيآخرَِةِ منِنْ خللااقَ أمِن الناسَّلَ ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنه رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ أولئك لهم نصيب مما كسبوا أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب والله سريع الحساب واذكروا الله في ايام معدودات وَالْكُر اللهَّه فِيأَ مَِّعَدُدَت فمَنْ تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيِْ فَلَا إِثمَ عَلَيْهِ وَمنَنْ تَ أَخخَرَ فَلَا إِثْمَ عَلَْهِ لِمَناتَّقَا فمَْ فِي يَوْمَيْنِ فَلا إِثْمَ عَلَْهِ وَمنَْ تَأَخخَر فَلَا إِثْمَ عَلَْهِ لمَ للِتَّقَا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 وَمِنَّْا سِنَ وَعجبُكَ قَوْلُهُ فِي الحياتةِ الدُّنْييا وَيُشِدُ اللهَّه عَ ماَا فِي قَلْلبِهِ وَهُوَ ألََدّقِصَام وَإذاَا تَوَّا سَعَافِ الأبْضِلِ يُفْسِدَ فِيهَا وَيُهْلِكَ الحَبْثَ وََّسِل وَإذاَا تََّا سَافِ وَيُهْلِكَ الْ الحَبْثَ والله لا يحب الفساد والله لا يحب الفساد واذا قيل له اتق الله اخذته العزه بالاثم واذا قيل له اتق الله اخذته العزه بالاثم فحسبه جهنم ولا المهاد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 ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد يا أيها الذين آمنوا فِي في السلم وَلَا ولا تتبعوا خطوات الشيطان.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 فاعلموا أن الله عزيز حكيم هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة كانت وقضى الامر الله ترجع الامور والى الله ترجع الامور سلذني اسرائي الى كم اتيناهم من ايه بينه سلذني اسرائي الى كم اتيناهم من ايه بينه مَن يُبَدِّل نِعْمَةَ اللهِ مِن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُ فَإِنَّ اللهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ مَن يُبَدِّل نِعْمَةَ مِن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُ فَإِنَّ اللهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ زُيِّنَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَيَسْخَرُونَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا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 والله يرزق من يشاء بغير حساب كان الناس امه واحده كان الناس فبعث الله, فَبَعَثَ اللَّهُ النَّبِيِّينَ مُبَشِّرِينَ وَمُنْدِرِينَ وَأَنْزَلَ مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَأَنْزَلَ مَعَهُمُ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِيَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ فِي مَا اخْتَلَفُوا فِيهِ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 والله يهدي من يشاء الى صراط مستقيم والله يهدي من يشاء الى صراط مستقيم ام حسبتم ان تدخلوا الجنه ولما ياتكم مثل الذين خلو من قبلكم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 وَزُلْزِلُوا حَتَّى يَقُولَ الرَّسُولُ وَالَّذِينَ آمَنُوا معه مَتَى نَصْرُ اللَّهِ وَزُلْزِلُوا حَتَّى يَقُولَ الرَّسُولُ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَتَى نَصْرُ اللَّهِ أَلَا إِنَّ نَصْرَ اللَّهِ قَرِيب أل إِ نَصَ اللهَّهِ قَربًا يَسْألونكَ مذايُون فِ قُون يَسْأأَلونكَ مذاُِ قُون قُلْمأَ فَقُتُم مِنْ خَيْرٍ فَلِلوالِدَيْنِ وََّ قُربينَ وََّتَمَا وَالمَسكينِ وَبِن قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم كتب عليكم, كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ وَهُوَ كُرْهُ لَكُمْ وَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَعَسَى أَن تَحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَّكُمْ وَعَسَى أَن تَحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَّكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ يَسْأَلُونَكَ عَنِ الشَّهْرِ الْحَرَامِ قِتَالٍ فِيهِ يَسْأَلُونَكَ عَنِ الشَّهْرِ الْحَرَامِ قِتَالٍ فِيهِ قُلِ الْقِتَالُ فِيهِ كَبِيرٌ قُلِ الْقِتَالُ وَصَدُّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ وكفر بِهِ وَالْمَسْجِدِ وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام والمسجد الحرام واخراج اهله منه اكبر عند الله والمسجد الحرام واخراج اهله منه اكبر عند الله والفتنه اكبر من القتل والفتنة اكبر من القتل ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم ان استطاعوا ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن استطاعوا وَمَي يَرْتَلِدِمِكُمدينِينهِ فَيَمُتهُو كَافِرم فَأُولائِك وَلََيْ يَْتَلِدكُادِهِ بَيَمُت وَهُوكافِرٌُ فَأُولائك وهو فَأُولائكَ حَبِطَتْ أَعْمالُهُم فيِي الدُّنياَا وَآخِرَ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 ان الذين امنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله اولئك يرجون رحمه الله ان الذين امنوا والذين هاجروا في سبيل الله اولئك يرجون الله وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ ففيهما اثم كبير ومنافع للناس واثمهما اكبر من نفعهما واثمهما اكبر من نفعهما وَيَسألونكَ مذاَا يُم ف قُونَ قُل لللافُ وَيَسألُونكَ مذا يُون ف قُونَ قُل اللافُ كذَلِكَ يُبَين الله لَكُمآينتِ عََّكُم تَتفَكررونَ فيِي الدُّنيا والالآخِر كَذَلِكَ يُبَين اللههُ لَكُمآيتِ عَكُمْ تتَفَكررونَ فيِي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 والله يعلم المفسد من المصلح ولو شاء الله لا أعنتكم إن الله عزيز حكيم ولو شاء الله لا أعنتكم إن الله عزيز حكيم ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن وَل تكِحُ المُشْكَاتِ حتىَ يؤ مِن وَل أَمَةُم مُؤمِنَة خَيْرٌ مِنْ مُشْركَةِ وَلو أعجَبَتكُم وَلأَلََم مُؤمِنَةٌ خَيْرٌ مِنْ مُشركَةِ وَلوو أعجََتكُم ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا ولا عبد مؤمن خير من مشرك ولو اعجبكم ولا عبد مؤمن خير من مشرك ولو اعجبكم اولئك يدعون الى النار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 قُلْ هُوَ أَدَآ فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ ان الله يحب التوابين ويحب المتطهرين ان الله يحب التوابين ويحب المتطهرين نسائكم حظ لكم فاتوا حظكم نِسَاؤُكُمْ حَبِظٌ لَّكُمْ فَآتُوهُنَّ حَظَّهُنَّ مِنَ الْعَادِلِ وَقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ وَقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ مُلَاقُوهُ وبشر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 ولا تجعلوا الله عرضه لأيمانكم أن تظلموا وتتقوا وتصلحوا بين الناس والله سميع عليم والله سميع عليم لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم لا يؤاخذكم الله باللغو في ايمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم والله غفور حليم والله غفور حليم للذين يؤنون من نسائهم تربص اربعه اشهر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 وَلَا يَحِلُّ لهم ان يكتمن ما خلق الله في ارحامهم ان كن, كن ينؤمن بالله واليوم الاخر ان كن ينؤمن بالله وَبُرولَتُهُ أَحَقُّ بِرَدّهَِّ فِي ذَلِكَ إِن أَرَادُ إْلَحان وَبُرورَةُهُ حَقُّ بَِدِّهِ فِي ذَادِكَ إنِن أَرَادُ إِسْلَحان وَلَهَُّ مِثلُ الَّ عَلَيهِ بِالمَعرُوف وَلَهُ مثْلُ الَّ لَيهِ بِالمَعْروف والدجال عليهم درجه والله عزيز حكيم والدجال عليهم درجه والله عزيز حكيم الطلاق مرهان الطلاق مرهان فامسك بمعروف او تسريح باحسان فامسكوا بمعروف او تسريح باحسان ولا يحل لكم ان تاخذوا مما اتيتموهن شيئا الا ولا يحل لكم ان تاخذوا مما اتيتموهن شيئا الا إلا أي خافا ألا يقيم ما حدود الله إلا أي خافا ألا الله فإن خفتم ألا يقيم ما حدود الله فلا جناح عليه ما فيما افتدت به فإن غيبتم الا يقيم ما حدود الله فلا جناح عليه ما في مفتدت به تلك حدود الله فلا تعتدوها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 فإن طلقها فَلَا تحل لَهُ من بعد حتى تنكح زوجا غيره فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا إن ظنا فإن إظَ أَ يُقمَا حدُدَ اللهَّ إظَأَ يُقمَا حددَ اللهَّ وَتِلْلكَ حدود اللهَّه وَإِذاَا قَلقُتُمُنِّسَا أَثَبَلَغْنَأَجَلَهَُّ فَأَمْسكُهَُّ بِمَعرُوفٍ أَسَدْحُهَُّ بِمَعْرُوف وَإِذاَا قَلقُتُمُنِّسَا أَكَبَلَنَ ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه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 وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ وَأَدْرِ بِأَنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذِينَ اتَّقَوا وَالَّذِينَ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 ذلِكَ يُعَظُّ بِهِ مَن كَانَ مِنكُم يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكُمُ أَزْكَانَكُمْ وَأَطْهَرُ ذَلِكُمُ أَزْكَانَكُمْ وَأَطْهَرُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لا والوالدات يرضعن اولادهن حولين كاملين والوالدات يرضعن اولادهن حولين كاملين لمن اراد ان يتم الرضاعه لمن اراد وَلَمَوْلودِ لَ رِزْقُهَُّ وَكِسوَتُهُ بالِالمَعْرُ وَلَ المَوْلُودِ لَهُ رِزقَُّ وَكِسَتُهُ بالِالمَعْرُ لَا تُكَّفُ نَفْسٌ إِللاا أصَهَا ل تُكََّفُ نَفْسٌ إِللاا صَهَا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 فإِنْ رَادَ فِي صَالتَرَاضٍِ مِنْهُمَا وَتَشَورٍ فَل جُنَاحَلَيهِمَا فإِنْأَ رَادَ وَإِنْ أرَتُمْ أَنْ تَسْتَرضِعُ أَولادَكُم فَلاجُنَا حَلَيْكُمْ إذَا سَمتُمما آتَيتُم بالِالمَعْرُوا وَإِن أأَرَتُمْ واتقوا الله واعلموا ان الله بما تعملون بصير واتقوا الله واعلموا ان الله بما تعملون بصير وَالَّذِينَ يُتَوفَّوونَ منِنكُم وَيَذَرونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا فإذاابَ لَغْنَ أَجَلَهُ فَلاجُنااحَ عَلَكُم فيِي مَا فَعَلنَّفِي أَفُسَّ بِالمَعرُوف فَإذاابَ والله بما تعملون خبير والله بما تعملون خبير ولا جناح عليكم فيما عرضت به من خطبة النساء او اجننتم في انفسكم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 عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ سَتَذْكُرُونَهُمْ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ يُوَعِدُهُم سِرًّا إلا, إِلَّا أَن تَقُولُوا قَوْلًا مَّعْرُوفًا إِلَّا أَن تَقُولُوا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 ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتل قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنين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 قدَ فَرَدُّم لَهُ فرَرضَةً فَلِصُْ مَا فَرَدُّم إللاا إِللااأَ يَعفُونَ أَوْ يَعفُ وََّذ بَدههِ عقدَة النكاح إِللااأَ يَعفُونَ أَوْ يَعْفوُ والَّذ بَدهِ عقدَة النكاش وَأَن تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى وَلَا تَنسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ وَأَن تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى وَلَا تَنسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ إِنَّ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ حافظوا على الصلوات والصلاه المسطوا وقوموا لله قانتين حافظوا على الصلوات والصلاه المسطوا وقوموا لله قانتين فان خفتم فرجالا او ركبانا فإذاَا أَمِنْ تُم فَذكُر اللهَّهَ كَمَا عَمَكُمْ مَا لَم تَكوا تَعلمون والَّذين يتَوَفَّوونَ مِنْكُم وَذَرونَ أَزْواجَ وَصةَ لأَزواجِهِم متَعَ إلىى الحَوِ غَيْيرَ إخْاجَ والَّذ لا يُتَوَفَّون مِنكُم وَذَرونَ أَزْواجَ وَصةَ لِزواجِهِ متَعَن إلَ الحَوولِ غَيرَ إخراج. فإِن خَرَجنَ فَاجناح لَيكُم فيِي مَا فَعَنَّفِي أَمْ بُسهَِّ مِن مَعروف فَإِن خََجَ فَراجنااح عَلَيكُم فيِي مَا فَنَفِي أَمْ بُسِهِ مِن مَعروف واللَّهُ عزيزٌ حَكم واللَّهُ عزيز حكيم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 كَذٰلِكَ يُبَيِّنُ اللّٰهُ لَكُمْ آياته لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُوْنَ اَلَمْ تَرَ اِلَى الَّذِيْنَ خَرَجُوْا مِنْ دِيَارِهِمْ وَهُمْ اُلُوْفٌ حَذَرَ الْمَوْتِ اَلَمْ تَرَ اِلَى الَّذِيْنَ خَرَجُوْا مِنْ دِيَارِهِمْ وَهُمْ اُلُوْفٌ حَذَرَ الْمَوْتِ قَالَ لَهُمُ اللَّهُ مُوتُوا ثُمَّ أَحْيَاهُمْ إِنَّ اللَّهَ لَذُو فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ لَا يَشْكُرُونَ قَالَ لَهُمُ اللَّهُ مُوتُوا ثُمَّ أَحْيَاهُمْ إِنَّ اللَّهَ لَذُو فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ مَنَ الذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرَةً مَنَ الذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرَةً وَاللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْسُطُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ والله يقبض ويبسط واليه ترجعون الم تر الى الملائ من بني اسرائيل من بعد موسى اذ قالوا لنبي لهم الم تر الى الملائ قالوا لنبي لهم اذ قالوا لنبي لهم مبعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله اذ قالوا لنبي لهم مبعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله قال هل عسيتم ان كتب عليكم القتال الا تنقاتلوا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 قالوا وما لنا الا نقاتل في سدري لله وقد اخرجنا من ديارنا وابنائنا فلما كتب عليهم القتال تولوا الا قليلا منهم فلما كتب عليهم القتال تولوا قليلا منهم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 فِيهِ سَكِينَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَبَقِيَّةٌ مِّمَّا تَرَكَ آلُ مُوسَىٰ وَآلُ هَارُونَ وَبَقِيَّةٌ مِّمَّا تَرَكَ آلُ مُوسَىٰ وَآلُ هَارُونَ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 فَلَمَّا فَصَلَ طَالُوتُ بِالْجُنُودِ قَالَ إِنَّ اللَّهَ مُبْتَلِيكُمْ بِنَهَرٍ فَلَمَّا قَضَى طَالُوتُ بِالْجُنُودِ قَالَ إِنَّ اللَّهَ مُبْتَلِيكُمْ بِنَهَرٍ فَمَن شَرِبَ مِنْهُ فَلَيْسَ مِنِّي وَمَن لَّمْ يَطْعَمْهُ فَإِنَّهُ مِنِّي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 كَمْ مِنْ فِئَةٍ قَلِيلَةٍ غَلَبَتْ فِئَةً كَثِيرَةً بِإِذْنِ اللَّهِ وَاللَّهُ مَعَ الصَّابِرِينَ وَاللَّهُ مَعَ الصَّابِرِينَ وَلَمَّا بَرَزُوا لِجَالُوتَ وَجُنُودِهِ قَالُوا رَبَّنَا أَفْرِغْ علينا صبرا. وَلَمَّا بَرَزَ رَسُولُ جَالُوتَ وَجُنُودُهُ قَالُوا رَبَّنَا أَفْرِغْ عَلَيْنَا صَبْرًا رَبَّنَا أَفْرِغْ عَلَيْنَا صَبْرًا وَثَبِّتْ أَقْدَامَنَا وَانصُرْنَا عَلَى القوم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 وهزموه باذن الله وقتل داوود جالوت واتاه الله الملك والحكمه واتاه الله الملك والحكمه وعلمه مما يشاء واتاه الله الملك والحكمه وعلمه مما يشاء وَلَوولَا دَفُْ اللهَّهَّا سَبَعضَهُم بِبععْضِلَّ فَسَدَتِ الأرضضُ وَلَ اللهَّ هَذُ فَضْل على العالممين وَلَولَا الله هَذُ فَضل لَ العالممين تِلْكَ آيَاتُ اللَّهِ نَتْلُوهَا عَلَيْكَ بِالْحَقِّ تِلْكَ آيَاتُ اللَّهِ نَتْلُوهَا عَلَيْكَ بِالْحَقِّ وَإِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ وَإِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ, وإنك لمن المرسلين تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَلّ تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ مِّنْهُم مَّن كَلَّمَ اللَّهُ وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجَاتٍ مِّنْهُم مَّن كَلَّمَ اللَّهُ وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجَاتٍ وَآتَيْنَا عِيسَى بن مريم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 ولو شاء الله مقتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا فمنهم من امن ومنهم من كفر ولكن اختلفوا فمنهم من امن ومنهم من كفر ولو شاء الله ما قتتل ولكن الله يفعل ما يريد ولو شاء الله ما قتتل ولكن الله يفعل ما يريد يا ايها الذين امنوا انفقوا مما رزقناكم من قبل يا ايها الذين امنوا انفاقوا مما رزقناكم من قبل انفاقوا مما رزقناكم من قبل ان ياتي يوم لا بيع فيه ولا خله ولا شفاعه آفتقوا مما رزقناكم من قبل ان ياتي يوم الذي فيه ولا خله ولا شفاعه والكافرون هم الظالمون والكافرون هم الظالمون الله لا اله الا هو الحي القيوم الله لا اله الا هو الحي القيوم لا ta'khudhuhu sinatu wa la nam له ما في السماوات وما في الارض له ما في السماوات وما في الارض من ذا الذي يشفع عنده الا باذنه, الذي عنده إلا بإذنه يعلم ما بين ايديهم وما خلفهم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 وَاسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَلَا يَؤُودُهُ حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ وَلَا يَؤُودُهُ حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ, إكراه في الدين قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ من الغيب قد تذَ نَبشْدُ منِ الغي فمك فرُب الطغوتِ وَُؤمِ باللههِ فَقد استستَمسَكَ بالعوَةِ الُثق فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ فَصَامَ لَهَا وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ فَصَامَ لَهَا وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ اللَّهُ وَلِيُّ الذين آمَنُوا يُخْرِجُهُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النور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 يُخْرِجُونَهُمْ مِنَ النُّورِ إِلَى الظُّلُمَاتِ يُخْرِجُونَهُمْ مِنَ النُّورِ إِلَى الظُّلُمَاتِ أُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِي حَاجَّ إِبْرَاهِيمَ فِي رَبِّهِ أَنْ آتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِي حَاجَّ إِبْرَاهِيمَ فِي رَبِّهِ أَنْ آتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ إِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّي الَّذِي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 وَإِذْ إِبْرَاهِيمُ فَإِنَّ اللَّهَ يأتي بِالشَّمْسِ مِنَ الْمَشْرِقِ فَأْتِ بِهَا مِنَ الْمَغْرِبِ فَأْتِ بِهَا مِنَ الْمَغْرِبِ فَبُهِتَ الَّذِينَ كَفَرُوا فَأْتِ بِهَا مِنَ الْمَغْرِبِ فَبُهِتَ الَّذِينَ كَفَرُوا وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ وَاللَّهُ لَا أَوكَلَّذ مَبظَّلَ قَرِيَتُِ وَهِييَ خَويَةَُّلَ أُرُوشِهَا قَالَأََّ يُحِيهَذِهِ اللهُ بعد مَوْوتِهَا أَوْكََّذ مَبظَّلَ لا أُروشِهَا قَالًَاَّا يُحيهَذِهِ اللَّهُ بعد مَوْوتِهَا فأماته الله 200 عام ثم بعثه فأماته الله 200 عام ثم بعثه قال كم لبثت قال كم لبثت قال لبثت يوما او بعض يوم قال لبثت يوما أو بعض يوم قال بل لبثت مئة, مئة عام فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس وانظر الى حمارك ولنجعلك ايه للناس وانظر الى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحما وانظر الى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحما فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ قَالَ أَعْلَمُ أن اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ قَالَ أَعْلَمُ أَنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تحيي قَالَ أَوَلَمْ تُؤْمِنْ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 قال فخذ أأَْبعةَ من الطير فَصُرَّْ إلَكَةُم ثم اجعل على كل جبل جُزان قالَالَ ثُمَّ جَعَلْ عَلَى كُلِّ جَبَرٍ مِّنْهُنَّ جُزْءًا ثُمَّ دُعُهُنَّ يأتينك, يَأْتِينَكَ سَعْيًا وَاعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ وَلَم أَ اللهَّه عزيِيزٌ حَكم مَثَلَُّينَ يُوم فِ قُونَ أَمولَهُم فيِي سَبيل لللهَّهِ في كَ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ فِي كُلِّ سُنْبُلَةٍ مِئَةَ حَبَّةٍ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ فِي كُلِّ سُنْبُلَةٍ مِئَةَ حَبَّةٍ واللَّهُ اسِ عَليم وَلَّهُ اسٌ عَليم الذيَّذينَ يافِقُونَ أَمولَهُم فِي سَبلِ اللهَّهِ ثَُّ لا يُتْبِعون مَا فَقُمَن النَّ وَلَا أَذَا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 لهم اجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها اذى قول معروف ومغفرة خير والله غني حميم والله غني حميم يا ايها الذين امنوا لا تبطنون صدقاتكم بالمن والاذاك الذي ينفقوا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُبْطِنُوا صَدَقَاتِكُمْ بِالْمَنِّ وَالْأَذَا كالذي, كَالَّذِي يُنْفِقُ مَا لَهُ رِآءَ النَّاسِ وَلَا يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ كَالَّذِي يُنْفِقُ مَا لَهُ رِآءَ يِّنُوا بِلَّه وَْيَمِآخِد فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ صَفوال عَلَ تُابُ فَأَصَابَهُ وَابِل فَتَرَكَهُ صَلْدَا أنَذَل كََثَلِ صَفو إِ عَلَ تُابُ فَأَصَادَهُ وَابِل فتَرَكَهُ صَلدَا لا يقدرون على شيء مما كسبوا لا يقدرون على شيء مما كسبوا والله لا يهدي القوم الكافرين والله لا يهدي القوم الكافرين وَمَثَلُ الَّذينَ يُافِ قُونَ أَمولَهُم بتِرَاء أَمَبْضاتِ اللَّهِ وَتَثّتَم مِنْ أَنفُسِهِمس وَنَدَلُ الَّ لَ يُافِ قُونَ أَمولَهُمُ اللَّهِ وَتَكْبً مِنْ أَنفُسِهِمْس وَتَثّتَم مِنْ أَفُسِهِم كَمَتَ لِجََّةِ آ بَِبُوَةٍ أصَابَهَا وَابِل فَآتَتْ أُقُهاضِ الفَين فآتت أكلها ضعفين فإن لم يصيبها وابل, وابل فطل والله بما تعملون بصير والله بما تعملون بصير أيودّ أحدَدكُمْ أَن تَكَُ لَ جََُّم مِن خِيلُِ وَأَنَّ بِ تَجرمِ تَ تحتِه الألهَا تجري من تحتها الانهار له فيها من كل الثمرات تجري تحتها الانهار فيها من كل الثمرات واصابه الكبر وله دريه ضعفا لأصاله الكبر وله دريه ضعفاء وله دريه ضعفاء فأصابها إعصار فيه نار فاحترقت وَلَهُ الدُّرَرُ يَنْضَعُونَ ضَعْفَاء فَأَصَابَهَا إِعْصَارٌ فِيهِ نَارٌ تَحْتَرِقُ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ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 وَمَا أَ فَقُتُم مِ فَقَتٍ أََ ذَرْدُم مِن نَّذْرِ فَإِن اللهَّه يَعلممُ وَنَا أَثَقُتُم مِ فَقَت أََ ذَرْدُم مِن نَذْر فَإِن اللهَّه وَمَا لِذظالِ مِينَ مِنْ أنصار وَما ل غَالملَ منِ أنصار إِ تُبدُ الصَّدقتِ فَانعَّهِ إِ تُبْدُ الصَّدقاتِ فَانِعَّهِ وَإِنْ تُخفُهَا وَتُؤْتُهَ الفُقَر أَفَهُو وَيُكَفِّرُ عَنْكُمْ مِنْ سَيِّئَاتِكُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء ليس عليك هداهم وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ قُمٍِ فَلِأَنفُسِكُمْ وَلاتُ ف قُونٍ خَيْرٍ فَلِأَنْ فُسِكُمْ وَم تُم ف قُونَ إِللاا بَْتِ غَ أَوجههِلَّ وَن تُ ف وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَلِأَنْفُسِكُمْ وَمَا تُنْفِقُونَ إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ اللَّهِ وَمَا مِنْ خَيْرٍ يُوَفَّ إِلَيْكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تُظْلَمُونَ للفقراء الذين الذيين في سبيل الله لا يستطيعون ضببا في الأب لا يستطيعون ضَبّ في الأرض يحسبهم الجاهل أمِن من التعفف تَعْرِفُهُمْ بِسِيمَاهُمْ لا يَسْأَلُونَ النَّاسَ إِلْحَافًا تَعْرِفُهُمْ بِسِيمَاهُمْ لَا يَسْأَلُونَ النَّاسَ إِلْحَافًا وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٍ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ سِرًّا وَعَلَانِيَةً فَلَهُمْ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 الذين لا ياكلون الربى لا يقومون الا كما يقوم الذي يتخذه الشيطان من المس ذلك بانهم قالوا انما البيع مثل الربا قالوا انما البيع مثل وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَن جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن ربه فَلَهُ مَا سَلَفَ أمَا جَ أَهُ مَوْرَ يضَلتُم مِرضَبِّهِ فَتَهَا خَلَهُ مَا سَلَفْ فَلَهُ مَا سَلََ وَأَمّهُ إ اللهَّ فَلَهُ مَا سَلََ وَأَممرهُ إَ اللله وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ومن يංحق الله الربا ويربي الصدقات يංحق الله الربا ويربي الصدقات والله لا يحب كل كفار اتيم لا يحب كل كفار إَِّينَ الذين وَعمِنُ وعملوا الصالحات الصَّالاتَ وَآنتَُزَّكَاتَ لَهُم أَجرُْهُم لهم الذيينَ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 فَإَِّم تَفعلَالوا فَأذَنوا بِحَرٍّ مِنَ اللَّهِ وَرَسُوله فَإَِّم تَفَالوا فَأذَنوا بِحَرٍّ مِنَ اللَّهِ وَرَسُوله وَإِل تُبتُمْ فَلَكُم رُوسُ أَمْوالِكُم لا تَظْلِمونَ وَلَا تُغْلَمُ وَإِنْ تُبْدُوا ثَلَثَكُمْ أَوْ أَمْوَالَكُمْ لا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ وَإِنْ كَانَ ذُو فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ وَأَن تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُم تَعْلَمُونَ وَأَن تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُم تَعْلَمُونَ وَاتَّقُوا يوما فِيهِ إِلَى اللَّهِ واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون يا أَهََّينَ الذين آمنوا إِذَا تَدَيَاتُم تداينتم بدين أَجلَلٍ مُسََّ مسمى فاكتبوه وَلْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلاَ يَأْبَ كَاتِبٌ أَن يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللهُ وَلاَ يَأْبَ كَاتِبٌ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا لاإِن كَان الذي عَهِ الحَُّ سَفِيهاأَضعفًاأَ أو أو لا يستطيع أيُمَِّهَُ فَن يُمِوليُ بالعَد فإِن كانَان الذي عليههِ لا يستطيع أي مَِّهُ فَ يمِوليوه بالعَدل. وَاسْتَشِدُ شَهيدديَيْلِ مِرّجَالِكُمْ وَاسْتَشِدُوا شَهيديدَْنِ مِّجَالٍكُمْ فَإِلَّامْ يَكُونَ رَجُ لَن فََجُلُ وَمْرَتَانِ مَِّا تَضَّوونَ مِنَ, من, من الشّهَدَا اِلَّا لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَن تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى أَن تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى ولا يئبى الشهداء اذا ما دعوا ولا يئبى الشهداء اذا ما دعوا ولا تسامون ان تكتبوه صغيرا او كبيرا الى اجله ولا تسامون صغيرا او كبيرا الى اجله ذلك اقسط عند الله واقوم للشهاده ذلك اقسط عند الله واقوم للشهاده واقوم للشهاده وادنا الا ترتابوا وأقوم للشهادة وأدنى أن لا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 واشهد اذا تبايعتم واشهد اذا تبايعتم ولا يضر كاتب ولا شهيد ولا يضر كاتب ولا شهيد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 وَتَّقُ اللهَّهَا وَيُعَّمُكُم اللهَّ, الله واللهَّهُ بِنكُلّ شيءَيء عَرم وَإِن كُتَُّلَ سَفرَروا وَلَم تَجد كَنتِب فَِهان م قُبُضَ وَإِن كُتُ م رَسَكَروا وَلَم تَجدوا كَنتِداًا فَرهَ النَّ فإِن أَمِنَ بَعْضكُم بَعْضًا فَلْلي يُؤد الذي دئأتُ مِنَ آممانتَهُ وَْتَّقِ الله رَب فإِن أَنِن بَعْضُكُ بَعضًا فَلّؤَّ دأتُ وَلَا تَكتُم الشَّهادَ ومن يكتمها فانه آثم قلبه ومن يكتمها فانه آثم قلبه والله بما تعملون عليم, بما تعملون عليم لله ما في السماوات وما في الارض لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ فَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شيء قدير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 كل آمَنَ بالِلهِ وَمل إنكَنتِه وَكتُ بهِه آمَنَ بالِلهِ وَمل إنكَتِهِ وَكتُ بهه وَرسِ لا نُفَِّقُ بَينَ أحدَ مِسُِ لا نُفَق بَينَ أحدَ مِسُه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 لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت لها ما كسبت وعليها ما ربنا لا تؤاخذنا إن أخطأنا ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا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 اَجْعَلْ مُولانا فَنصُرنا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ. الدِّينُ إِلَى كُلِّ وَاحِدٍ مِن نَوْقَا الطَّرِيقُ